نستقبل شهر رمضان وهو شهر القرآن فلا بد من وقفة قصيرة نتعرف كيف كان حال سلفنا مع كتاب الله عز وجل من حيث التلاوة والتدبر والخشوع والخضوع وإقامة احكامه اسمع لهذه القصة لتعلم كيف كان حال أولئك الأماجد مع كتاب الله عز وجل رجل من السلف اسمه ميمون ابن مهران قال لولده أو أبوه عمر قال لابنه يا بني هيا بنا لنذهب إلى مجلس الحسن البصري أو لنزور الحسن البصري في بيته يذكرنا بالله. قال فذهب ذهب يعني رجل وابنه إلى بيت الحسن البصري وتعلمون أن الحسن سيد أهل البصرة. لا لكسرة ماله ولا لجاه وسلطان وإنما صار سيدا للبصرة بعلمه وخشيته لله عز وجل وقد سار أحدهم بما ساد الحسن أهل البصرة ليس هو من أكثرهم مالا ولا جاها وولدا ولا مكانه فبما ساد الحسن أهل البصرة فقال له احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عما في أيديهم استغني عما في أيدي الناس أو ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس فاحبه الناس واحتاج الناس إلى علمه وكانوا يقولون أن كلامه يشبه كلام الأنبياء لحلاوته وفصاحته وحسن اختياره فذهب إلى الحسن فقال بعدما طرق الباب خرجت الجارية فقال أخبريها أن عمرو بن نيمون بالباب فقالت كاتب عمر فقال نعم قالت يا شقي ما الذي أبقاك إلى هذا الزمان وهذا رجل من المخضرمين كبر سنه أدرك جاهلية وإسلاما فقالت يا شقي ما الذي أبقاك إلى هذا الزمان إنه زمان سوء تليس عايش حتى تدرك زمان السوء هذا هذا زمان التابعين يعني الحسن البصري هذا من اواسط التابعين يقول أدركت سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أزوت غزوة فيها ثلاث من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالت إيه ما أبقاك إلى هذا الزمان زمان السوء فبكى ثم استأذنت فأذن الحسن فدخل عليه عمرو فاحتضنه ثم أجلسه فقال له لقد آنست قسوة من قلبي فجئتك تذكرني بالله فقال الحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون فبكى عمرو حتى اغشي عليه ميمون اقصد فبكى ميمون حتى اغشي عليه ثم سقط وجعل يسور ويخور في الارض كالشاه المذبوحه ثم بكى الحسن ودخل فلما افاق ميمون اخذه ولده وخرج فقال له عمرو ابنه يا ابت اهذا هو الحسن البصري قال له أبوه نعم. قال هذا سيد أهل البصرة. يعني سعيد السن كيف ساد هذا رجل أهل البصرة؟ فقال له أهذا سيد أهل البصرة؟ فقال له نعم. أي بني لقد تلا آية لو تدبرتها لأحدثت في قلبك كلوما كلوم يعني تعون الكلم والجرح كأنه دعن في قلبه لقد تل آية لو تدبرتها لاحدثت في قلبك كلوما ماذا قال تل آية وحدة لكن الآية نزلت على قلب صاف صادق فأثرت فيه قال أفرأيت إن متعناهم سنين الرجل كبر سنه وانحنى ظهره وضعف عظمه فناسبت الآية حاله وهذا من فصاحة وبراعة الحسن رحمه الله قال فرأيت إن متعناهم سنين أرأيت لو عمرت دهرا طويلا وعشت عمرا مديدا حتى طال عمرك فبلغت المئة أو أكثر ثم ماذا؟ ايه بعد كده؟ الموت صح فالموت لا محالة آت فهو كأس وكلنا شاربه فمهما طال عمرك فإنك ستموت أفرأيت إن متعناهم سنين عشت تتقلب وتتنعم في الحريب لكنك عشت عاص لله عز وجل فما الفائدة فإن الموت سيحل بك وحينئذ ستشقى بعد الموت وينسيك الموت نعيم الدنيا ينسيك الموت النعيم الذي قد عشت فيه واللذة مهما كانت لذتك أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وهي سكرة الموت التي قال ربنا عنها وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيل فتلك السكرة التي ستاتي لا محاله ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون إلا السلفة وكانوا يتدبرون كتاب الله جل وعلا اعلم رحمة الله أن العبرة ليست هي في كثرة القراءة والتلاوة بل إن العبرة أن تتدبر كلام رب العالمين فيؤثر في قلبك. وقد كان هذا حال سلفنا فكان ربما يقرأ الواحد منهم كلام الله فينزل على قلبه فلا يتحمله او ما سمعتم عن شهداء اقصد عن قتيل القران مات بسبب تلاوته للقران ان علي بن الفضيل بن عياض علي بن الفضيل بن عياض كان هذا الولد رقيق القلب وكان أبوه الفضيل وهو معروف بالزهد وهو الملقب بعابد بعابد الحرمين الفضيل بن عياض الذي لقب بعابد الحرمين أو ما تدرون كيف كانت توبة الفضيل إن الفضيل كان قاطع طريق كان يقطع الطريق على العباد فينهب أموالهم ويستحل أعراضهم يعني بالقتل وبينما هو كذلك يوما اذ وافق او وفق له قوم من التجار فلقي القوم ليلا فقال لهم او سالوه عن مكان يختبئون فيه حتى ينتهي الليل قال لهم ولما لماذا قالوا إننا نخشى أن نسير ليلا فيلقال الفضيل فيأخذ أموالنا فقال لهم نعم عندي مكان فرصة قد جاءت للفضيل فأخذهم إلى مكان ثم اختبأوا في هذا المكان حتى الصباح وعزم الفضيل أن يقتلهم وأن يأخذ أموالهم فبينما هم كذلك اذ سمع الفضيل قارئا يقرأ في صلاة الفجر يقول ألم يألل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون سمع الفضيل تلك الآيات فنزلت على قلبه فقال نعم قد آن يا رب قد آن لقد بلغ من حالك يا فضيل أن يخشاك الناس بلغ من حالك يعني وصل أمرك إلى هذا الحد أن الناس يختبئون منك ويخافون فتاب إلى الله عز وجل وظل جالسا في الحرمين حتى صار من اعبد الناس ومن ازهدهم ومن اعلمهم فكان من اعلم الناس بالكتاب والسنه ومن ائمه المسلمين الفضيل هذا رزق بولد وكان عاصيا ابنه فكان يقول اللهم اني اشكو اليك حال ولدي اللهم ربني ولدي أنا خلاص اللهم رب لي ولدي فهدى الله عليا ابن الفضل وصار من سادات المسلمين وكان من أرق الناس قلبا فقرأ أو قرأت عليه بعض الآيات أذكر لكم مثلا شيئا من, تدب من تدبره لكتاب الله عز وجل عشان تعرف ان نحن قلوبنا صارت كالحجاره أو أشد ربما يسمع أحدنا أو يقرأ القرآن فلا يتأثر بل إن الأشد من ذلك أن تقرأ القرآن أو أن تسمع قارئا يقرأ القرآن فيتأثر فيبكي أو يخشع فتعجب لحاله تقول هو مال فيه الله بيع... بيبكي لماذا لماذا يتاثر فتعجب انت من حاله والعجب كل العجب من قلبك الذي صار قاسيا فلما قست القلوب فصارت كالحجاره عجبنا لحال أولئك وحالهم هو الحال الذي ينبغي أن تكون عليه القلوب لكن لهم تدبروا القرآن وفقهوه فصارت قلوبهم لينة وقف الفضيل يصلي مرة فقرأ سوره من القرآن فهو يقرأ وخلفه علي ابنه والى جانب علي رجل من أئمة, من أئمة القراء وهو أبو بكر بن عياش الذي يعرف بشعبة عشان شعبة قراءة شعبة قراءة مشهورة أبو بكر بن عياش الذي يعرف بشعبة واقف أبو بكر بن عياش وإلى جانبه علي بن الفضي، والفضين يصلي بالناس فصلي الفضيل فقرأ آيات من كتاب الله فتوقف وبكى ولم استطاع أن يكمل تلك الآيات أظنها سورة القارعة فتوقف وبكى قال أبو بكر بن عياش فإذا بعلي يبكي ثم ازداد بكاؤه وارتفع نحيبه صوته ثم ازداد في البكاء حتى خر مغشيا عليه وما استطاع الفضيل أن يكمل, ان يكمل الايات حتى ركع وسجد ثم قام وبكى حتى اكمل السوره ويصير من قصور السور حتى اكمل السورة قال ابو بكر فقلت في نفسي يا ابا بكر الله أليس عندك من تقوى الله وخشيته ما عند الفضيل وابنه انت في قلبك ماله انت عشوني يقول كده يقوله هذا الإمام الكبير الذي ختم القرآن عدة آلاف من المرات ختم القرآن عدة آلاف من المرات فقال يا أبا بكر أما عندك من خشية الله ما عند الفضيل وابنه فحمل علي إلى البيت فما استفاق إلا في آخر الليل أما موته فقد قرأ أحدهم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فسقط علي يوم في الصلاة فحمل إلى بيته ففاضت نفسه لبارئها هذه قصة صحيحة مات لسماعه تلك الآيات من كتاب الله عز وجل وهذا الصحابي الحضر بن عباس رضي الله عنه يقول ابن أبي مليكة صحبت عبد الله بن عباس في سفر فكان ينزل في الطريق ويصلي فقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قال فجعل يبكي ويبكي حتى ابتلك نحيته رضي الله عنه والاثار كثيرة جدا على الصحابة بل هذا رجلا من قراء المسلمين وقضاتهم ابن أبي أوفا اسمه زرارة بن ابي أوفا كان قاضيا وقارئا صلى مرة فقرأ قول الله عز وجل فإذا نقر في الناق فوقعت الآية موقعا بالقلب فما استطاع أن يكملها فبك الرجل ثم خر مغشيا عليه فحمل وقد فاضت نفسه لله عز وجل قال الذهبي وتلك قصة صحيحة ثابتة هذا الرجل مات وهو يقرأ تلك الآية التي لربما قرأناها وما أسرت في القلوب القاسية فإذا نقر في الناقر يعني إذا نفخ إسرافهم في الصور فماذا بعد؟ إذا نفخ النفخة الأولى مات جميع العباد فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث فيقوم الناس من قبورهم إلى الأجداس ينسلون فتدبر هذا رجل تلك الآية فإذا نقر في الناقور فماذا بعد؟ انه الموت انتهت الدنيا وانت مقبل على الله جل وعلا بعملك اخوه نشغل انفسنا كثيرا بامورنا ولا نشغل انفسنا باحوالنا يعني باصلاح قلوبنا ينبغي علينا ان نقبل على كتاب الله عز وجل ونحن في شعبان نمهد لقلبنا ليستقبل رمضان حتى إذا ما تلوت القرآن خشعت القلوب وذرفت العيون وتأثر بدنه قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جنود من الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فينبغي على القلوب ان تتاثر وعلى الجلود ان تقشعر اذا ماتمت كلام الله جل وعلا الذي قال الله عنه لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من, من خشيه الله لكن قست القلوب الحجارة تتأثر بكلام رب العالمين والقلوب صارت كالحجارة بل هي أشد قسوة فإن الحجارة تتأثر بكلام الله عز وجل تدبر كلام الله أكثر من قراءة القرآن ومهدوا لقلوبكم لاستقبال رمضان حتى يكون هذا الشهر شهر خمر وبركه تحل علينا البركات اكثر من ذكر الله يا اخي وافتح كتاب الله واعد قلبك لرمضان اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته